وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله وَلِلَّهِ ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وأن وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم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 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرُونا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرُونا نقتَمِس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فلتَمِسُنُورا ظَنُّوا بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن قَالُوا بَلَى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 يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم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 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات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 وَلْيَعْلَمِ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفته ورحمة ورهبان يتبتدعواها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء نضوان الله فما رعوها حق لعائتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله يُؤْتِكُم كفلين من لحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويوفر لكم والله غفور رحيم